رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم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 فبشره بعذاب نليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا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 الماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه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 ك لظلم عظيم، ووصينا لآسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن على وهنه وفي في عامين.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 تکم اثقال حبة من خرد لی فتکم فی صخره نو فی السماوات نو فی الله. إن الله لطيف خبير. أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم المور ولا تصاعر قدك للنفس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضد صوتك إن أنكر لصوت الحمير ألم ترو أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه غايرةه وباطنه ومن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 إليه آباءنا أولو كان الشيقان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن.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 الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب الغليل ولئن سألتهم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 الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 ها رفي الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل ويرجى إلى أجن مسمو وأن الله بما تعملون خبير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 من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم قَيِّنَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآ